فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين آ م ن و ا ثم ك ف ر و امنوا ث آ م ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فبشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا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 وان كان للكافرين نصيب قالوا ألم, قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه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 واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إ ل ه الا هو لا اله الا ه ل و س و ل ه النابلسي ه ب للعلوم يا ا ل ا س ل ي ا م ن ي ا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الكافرين, تتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين لا تتخذ الكافرين أولياء تتخذ أ ت ر ي د و ن ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار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 وسوف يؤت الله المؤمنين أ ج ر ا عظيما ما يفعل, الله بعذابكم إن شكرتم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا وكان الله شاكرا عليما